أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قوضا حسنا فيضاعفه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 ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا وضرونا نكتب اسم النوركم قيل أرضع وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم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 المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدق والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ومورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيظ الأعجب الكفعر نباته، ثم يهيج فتراب مصفرا، ثم يكون خطاما.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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال صفور الذين يدخلون ويأمون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّفَ إِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسوة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله وامنوا برسول يفتح لكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم